السلام على من نكثت ذمته السلام على من انتكت حرمته السلام على من أريق بالظلم السلام على المؤسلين بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرمال السلام السلام على المنحور في الوراء والسلام على من دفنه اهل القرى والسلام على المقطوع اليتيم السلام على المحامين.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 المحرم عب القديم ورحمة الله وبركاته جاء في الرواية الليلة الحادية عشر ما يتعلق بي موقف الرباح. يا لها من ليلة مرت على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الليلة ما صنعت الحورة زينب سلام الله عليها قيل أنها جمعت العيال والأطفال واخذت تتفقدهم بنفسها وتناديهم بأسمائهم إلى أن وصلتنا الرباب رباب رباب ما من جواب فخرجت تفتش عنها وإذا هي بفارس يدور حول الخيمة قالت يا هذا من قال, قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد أمرني بحراستكم هذه الليلة حبا سبتنا ولين خلا كل ليلة صرت حارس علينا يا عمت عادي وضل على الشاطين رهينة يا ريت ميت ولا شفت الغاضرين قالت له يا هذا فقد نمرأة ما رأيتها قال لا ولكن صار مروري على ساحة المعركة فسمعت أنيلا لعلها هي فأقبلت زينة تنادي رباب أين أمتي ما الذي يخرجك في هذه الليلة قالت لا سيدتي صدري أوجعني وثديايا درة علي وخرجت وأبحث عن ولدي جيت أرضى ما الماشراب ماء دري ترفضي بل كيات يا زينب يسمع مداي ويقوم روحي ولبت حشغي فيتت ربعت ونومتهاي وغياب فقدم مرت جلال فرجت تيهت من واغ غير من وايفا لك من فكل بكيت بزفيرها ودموعها الخنساء حين بكت صخره ولم يبق منها وجدها وحنيها سوى قفصين للخلد السلام على الحسين وعلى عليه ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين ورحمة الله وبركاته.